بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله وحده لا شريك له ولا قبر مع الله يعبد ولا صنم يصلى له ويسجد ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فلما بدأ ذلك الساحر يلعب بالسيح ويسحر أمام الناس والناس في عجب وإعجاب ضرب منه أبو ذر ثم أخرج سيفه فجأة ورفعه ثم هوى به هو على رقبة, على رقبة هذا, الساحر هذا الساحر فأطهر رأسه يا قوم ويحكم أجيبوا داعي الله وآمنوا به يا قوم ان الله قد سمى اتخاذ الشفعاء شركا والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلد أصبح بلدك أحب البلاد إليه ورب يبول الثعلبان برأسه لقد خاب ومن بالت عليه التعالب مفتاح الجنة محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي الحمد لله الذي رضي الإسلام لعباده دينا ونصب الأدلة على ألوهيته وبيّنها تبينا وكفى بربك هاديا ومعينا لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وكبِّره تكبيرا يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويصل ويقطع ولا يسأل عما يقضي ويصنع لا شريك له في ملكه، ولا ندَّ له في حُكمه، ولا ظهير له ولا وزير، ولا شبيه له ولا نظير ذلَّت الجبابرة لعزَّته، وانكسرت النفوس لهيبته، وخشَعت الأصوات لعظمته فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسولُه وصفيُّه وخليلُه صلى الله وسلم وبارك عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وصلى الله وسلم وبارك عليه ما تعاقب الليل والنهار ونسأل الله أن يجعلنا من أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته أما بعد أيها الإخوة والأخوات كانت الدنيا مليئة بالمشركين هذا يدعو صنم وذاك يعظم حجرات وكان من بينهم سيد من السادات هو عمر ابن الجموح كان له صنم اسمه مناف يتقرب إليه ويسجد بين يديه صنم صنعه من خشف لكنه أحب إليه من أهله وماله وكان هذا دأبه مذعرف الدنيا حتى جاوز عمره الستين سنة فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام في مكة أرسل مصعب بن عمير إلى المدينة داعيا ومعلما لأهل المدينة فأسلم أولاد عمر بن الجموح دون أن يعلم أبوهم أقبلوا إلى أبيه قالوا يا أبانا إن هذا الداعي الذي قد جاء من مكة قد اتبعه الناس على ذين صالح فما ترى في اتباعه فقال لا أفعل حتى أشاور مناف ثم قام عمره إلى مناف فوقف بين يديه وقال يا مناف قد علمت بخبر هذا القادم وإنما ينهان عن عبادتك فأشر علي يا مناف فلم يرد الصنم شيئا فأعاد عليه فلم يرد شيئا وأنان يتكلم صنم من حجر فقال عمر لعلك غضبت وإني ساكث عنك أياما حتى يزول غضبه ثم تركه وخرج فلما أظلم الليل أقبل أبناؤه إلى مناف فحملوه وألقوه في حفرة يلقى فيها الأقدار والجيف فلما أصبح عمر دخل إلى صنمه فلم يجده فصاحب أعلى صوته وقال ويلكم من عدا على إلهنا الليلة فسكت أهله ففزع واضطرب وخرج يبحث عنه فوجده منكسا على رأسه في الحفرة فأخرجه وطيبه وأعاده لمكانه ثم قال مهددا أما والله يا مناف لو علمت من فعل بك هذا لا لأخزيته فلما كانت الليلة الثانية أقبل أبناؤه إلى الصنم فحملوه وألقوه في تلك الحفرة المنتنة فلما أصبح الشيخ أقبل إلى صنمه يلتمسه فلم يجده مكانه فغضب وهدد وتوعد ثم أخرجه من تلك الحفرة فغسله وطيبه ثم ما زال أولاده يفعلون ذلك بالصنم في كل ليلة وهو يخرجه كل صباح فلما ضاق بالأمر ذرعا راح إلى الصنم قبل منامه ثم قال ويحك يا مناف إن العنزل تمنع أستها ثم علق في رأس الصنم سيفا وقال ادفع عدوك عن نفسك أنا ما أستطيع أن أحميك كل ليلة ادفع عدوك عن نفسك فلما جن الليل حمل الفتية الصنم وربطوه بكلب ميت وألقوه في بئر يجمع فيها النتا فلما أصبح الشيخ بحث عن مناف فلم يجده في مكانه فذهب إلى تلك الحفرة فلما رآه على هذا الحال وقد رُبِط بكلبٍ ميتٍ وألقي بين القدر أخذ ينظر إليه ويقول ورب يبول الثعلُبان برأسه لقد خاب من بالت عليه الثعالب ثم دخل في دين الله وما زال يسابق الصالحين في ميادين الجهاد وإن شئت فانظر إليه لما أراد المسلمون الخروج إلى معركة بدر منعه أبناؤه لكبر سنه وشدة عرج رجله فلما كانت غزوة أحد أراد عمرو الخروج إلى الجهاد فمنعوه فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدافع عذرته ويقول يا رسول الله إن بنيا يريدون أن يحبسوني عن الخروج معك إلى الجهاد فقال صلى الله عليه وسلم وقد نظر إلى شدة عرجه وكبر سنه واحددا بظهره قال إن الله قد عذرك يا عمر قال يا رسول الله والله إني لأرجو أن أطأ بعرجة هذه الجنة فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج فذهب يخطر على قدمه العرجاء فلما وصلوا إلى ساحة القتال انطلق يضرب بسيفه جيش الظلام ويقاتل عباد الأصنام حتى كثرت عليه السيوف فقتل فدفنه النبي عليه الصلاة والسلام وبعد ست وأربعين سنة نزل بمقبرة شهداء أحد سيل شديد غطى أرض القبور فسارع المسلمون إلى نقل رفاة الشهداء فلما حفروا عن قبر عمر بن الجموح رضي الله عنه فإذا هو كأنه نائم لم تأكل الأرض من جسده شيئا فتأمل كيف ختم الله له بالخير لما رجع إلى الحق لما تبين له بل انظر كيف أظهر الله تعالى كرامته في الدنيا قبل الآخرة لما حقق لا إله إلا الله نعم هذه الكلمة التي قامت لأجلها الأرض والسماوات وفطر الله عليها جميع المخلوقات وهي سبب دخول الجنان ولأجلها خلقت الجنة والنار وانقسم الخلق إلى مؤمنين وكفار وأبرار وفجار فلا تزول أقدام العباد بين يدي الله يوم القيامة حتى يسألوا جميعا عن مسألتين ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين وكم من إنسان هلك مع الهالكين واستحق اللعنة إلى يوم الدين بسبب أنه لم يحقق التوحيد فالله هو الرب الواحد لا يتوكل العبد إلا عليه ولا يرغب إلا إليه ولا يحلف إلا باسمه ولا ينذر إلا له فهذا تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله ولهذا حرم الله على النار أهل لا إله إلا الله وانظر إلى معاذ رضي الله عنه لما مشى خلف النبي عليه الصلاة والسلام فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليه فجأة ثم سأله فقال يا معاد أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قال الله ورسوله أعلم فقال عليه الصلاة والسلام حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا وفي حديث آخر أنه رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي ذنب عند الله أعظم فقال عليه الصلاة والسلام أن تجعل لله ندًا وهو خلقك نعم التوحيد من أجله بعث الله الرسل قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولًا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت والطاهوت هو كل ما عبد من دون الله من صنم أو قبر والتوحيد هو مهمة الرسل الأولى والأعمال كلها متوقفة في قبولها على التوحيد ومن حقق التوحيد نجا كما صح عند الترمذي أن الله تعالى قال يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة ولعظم أمر التوحيد خاف الأنبياء من فقده فذاك أبو الموحدين محطم الأصنام وباني البيت الحرام إبراهيم عليه السلام يبتهل إلى الملك العلام ويقول وجنبني وبني أن نعبد الأصنام ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم وأول ما حدث الشرك في قوم نوح فبعث الله إليهم نوحا فنهاهم عن الشرك فمن أطاعه ووحد الله نجا ومن ظل على شركه أهلكه الله بالطوفان وبقي الناس بعد نوح عليه السلام على التوحيد زمانا ثم بدأ ابليس في الإفساد ونشر الشرك بين العباد ولم يزل الله تعالى يبعث المرسلين مبشرين ومنذرين إلى أن بعث الله خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم فسارت الأمة على التوحيد إلى أن الشرك إلى بعضهم بسبب تعظيم الأولياء والصالحين بنيت الأضريحة على قبورهم وصرف الدعاء والنذر لمقاماتهم وسموا هذا الشرك توسلا بالصالحين وزعموا أن تعظيمهم لقبور هؤلاء يقربهم إلى الله زلفا ونسوا أن هذه هي حجة المشركين الأولين حيث قالوا عن أصنامهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا نعم أبو جهل وأبو لهب كانوا يعتقدون أن الله هو الإله الأعظم لكنهم أشركوا معه آلهة أخرى ظنوا أنها توصل إليه وتشفع بين يديه روى البيهقي وغيره أنه لما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته بين الناس حاول كفار قريش أن ينفر الناس عنه فقالوا ساحر كاهم مجنون لكنهم وجدوا أن أتباعه يزيدون ولا ينقصون فاجتمع رأيهم على أن يغرؤه بمال ودنيا فأرسلوا إليه حسين ابن المندر الخزاعي وكان من كبارهم دخل حسين على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد فرقت جماعتنا وشتت شملنا إن كنت تريد مالا أعطيناك وإن كنت تريد نساء زوجناك وإن أردت ملكا ملكناك ومضى في كلامه وإغرائه والنبي عليه الصلاة والسلام ينصد إليه فلما انتهى من كلامه قال له عليه الصلاة والسلام أفرغت يا أبا عمران قال نعم قال فأجبني عما أسألك يا أبا عمران كم إلها تعبد قال أعبد سبعة ستة في الأرض وواحدا في السماء فقال صلى الله عليه وسلم فاذا هلك المال من تدعو قال ادع الذي في السماء قال فاذا انقطع القطر من تدعو قال ادع الذي في السماء قال فإذا جاء العيال من تدعو قال ادع الذي في السماء قال فهل يستجيب لك وحده أم يستجيبون لك كلهم قال لا بل يستجيب وحده فقال صلى الله عليه وسلم يستجيب لك وحده وينعم عليك وحده وتشركهم معه في الشكر أم أنك تخاف أن يغلبوه عليك قال حسين لا ما يقدرون عليه هو أعظم منهم فقال صلى الله عليه وسلم يا حسين أسلم أعلمك كلمات ينفعك الله بهن فقيل إنه أسلم فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يدعو به أو كما جاء في الحديث وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث خيلا حول المدينة لينظروا خشية من أن يكون أحد من الكافرين قد أقبل إليهم فبينما هم يتجولون على دوابهم فإذا برجل قد تقلد سلاحه ولبس إحرامه وهو يلبي قائلا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك ويردد قائلا إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك أقبل الصحابة عليه وسألوه أين تريد قال أريد مكة فنظروا في حاله فإذا هو قد أقبل من ديار مسيلمة الكذاب الذي كان يدعي النبوة فخافوا أن يكون جاسوساً أقبل من هناك فربطوه وأوثقوه وجاءوا به إلى المدينة ليراه النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه عليه الصلاة والسلام التفت إلى أصحابه ثم قال أتدرون من أسرتم؟ هذا ثمامة بن أثال سيد بني حنيفة ثم قال اربطوه في سارية من سوار المسجد وأكرموه ثم ذهب صلى الله عليه وسلم إلى بيته وجمع ما عنده من طعام وأرسل به إليه ربطوه في سارية من سوار المسجد فأقبل إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ما عندك يا ثمامة؟ قال عندي خير يا محمد ان تقتلني تقتل ذا دم أي أنتقم لي قومي وإن تنعم تنعم على شاكر وإن كنت تريد المال فسل منهما شئت فتركه النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان من الغد أقبل إليه قال ما عندك يا ثمامة قال عندي ما قلت لك ان تقتلني تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر وإن كنت تريد المال فسل منهما ما شئت فتركه النبي صلى الله عليه وسلم ومضى على ثمامة يوم كامل وهو يرى النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه ويراه يجالسهم ويراه يصلي بهم ويسمح القرآن فلما مر به في اليوم الثالث قال له صلى الله عليه وسلم ما عندك يا ثمامة قال عندي ما قلت لك فلما رأى صلى الله عليه وسلم أنه لا رغبة له في الإسلام وقد رأى صلاة المسلمين وسمع حديثهم ورأى كرمهم قال عليه الصلاة والسلام أطلقوا ثمامه فأطلقوه وأعطوه دابته وودعوه خرج ثمامه من المسجد فتفكر في دينه الذي هو عليه فإذا هو يعبد أحجار لا تضر ولا تنفع فذهب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 وجهُك أحبَّ الوجوء إليَّ والله ما كان دين أبغض إليَّ من دينك فأصبح دينك أحبَّ الدين إليَّ والله ما كان من بلد أبغض إليَّ من بلدك فأصبح بلدُك أحبَّ البلاد إلي ثم قال يا رسول الله إن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالخير وأمره أن يُكمِل طريقه إلى مكة ويعتمر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 فسمعوا تلبيته فإذا هو يقول لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك فقال له قائل أصبأت يعني أغيرت دينك ودين أبائك قال لا ولكن أسلمت مع محمد صلى الله عليه وسلم فهموا أن يؤذوه فصاحبهم وقال وهو السيد صاحبهم وقال والله لا تأتيكم من اليمامة حبة حنطة أو شعير حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم فانظروا كيف كان يعظم الله ويعظم غيره معه فصار بذاك الأمر مشركة نعم كانوا يعظمون الله أكثر من تعظيمهم لهذه الآلهة فقل لي بربك ما الفرق بين شرك أبي جهر وأبي نهب وبين من يذبح اليوم عند قبر أو يسجد على أعتاب ضريح أو يذبح للضريح أو يطوف أو يقف عند مشهد الولي ذليلاً خاضعاً منكسراً خاشعاً يلتمس من عظام باليات شفاء المريض ورد المسافر عجباً والله يقول إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبونكم إن كنتم صادقين وهذا الشرك الذي يقع عند القبور من دبح لها وتقرب إلى أهلها هو أعظم الذنوب نعم أعظم والله من الخمر والزنا وقد قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء نعم الله لا يغفر أن يشرك به بينما قد يغفر الله للزنات ويعفو عن القتلة والجنات أما الشرك فهو أعظم الذنوب ولا يغفره الله أبدا قال الله تعالى إن الشرك لضم عظيم والجنة حرام على المشركين قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ومن وقع في الشرك أفسد عليه هذا الشرك جميع عباداته نعم والله لا يصلح له صلاه ولا يتم له صوم ولا حج ولا جهاد ولا صدقه قال الله تعالى ولقد اوحي اليك الذين من قبلك لان اشركت ليحبطن عمله ولا تكونن من الخاسرين والشرك له صور متعدده منها ما يخرج من المله ويُخلِّد صاحبه في النار إذا مات ولم يتُب منه كدعاء غير الله والتقرُّب بالذبائح والنذور لغير الله من القبور والجن والخوف من الموتى أو الجن والشياطين أن يضرُّوه أو أن يُمرِضُوه ومثل أن يرجو العبد غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله من قضاء الحاجات مما يمارس الآن حول الأضرحة والقبور القبور إنما تزار لأجل الاتعاض والدعاء للأموات كما قال صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة أما زيارة القبور لدعاء أهلها أو طلب الحاجات منهم فهذا شرك أكبر ولا فرق بين كون المدعو المقبور نبيا أو وليا فكل هؤلاء بشر لا يملكون ضرا ولا نفعا فقد قال الله تعالى لأحب خلقه إليه لمحمد صلى الله عليه وسلم قال جل وعلا له قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ويدخل في ذلك ما يفعله الجهال عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام من دعائه وللصغاثة به أو عند قبر الحسين أو البدوي أو الجيلاني أو غيرهم أما زيارة القبور للصلاة عندها والقراءة فهذه بدعة وكثير من هذه القبور التي تعظم يكون لها خدم يظهرون التقى ويختلقون الأكاذيب ويدعون إلى الشرك ومما يزيد الطين بالله أنهم لم يكتفوا بتعظيم الأموات وإنما صرفوا الأموال في تزيين القبور والبناء عليها وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من فعل ذلك بل قال لعلي رضي الله عنه لا تدع مثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته ونهى صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه او أن يكتب عليه بل لعن النبي عليه الصلاة والسلام المتخذين عليها أي على القبور المساجد والسرج وقال عليه الصلاة والسلام لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وهذا في قبور الأنبياء في قبره الشريف وفي كل قبر ولم يكن ذلك على عهد الصحابة والتابعين أبدا نعم لم يكن على عهد الصحابة ولا على عهد التابعين يوجد أي بناء على قبر نبي ولا غيره فما بالك؟ بما أحدث في الأمة بعد ذلك ولكن ماذا يفعلون هناك يقصد كثير من القبوريين الأضرحة حاملين معهم الأغنام والأبقار وأنواع الأطعمة والأموال قرباناً لصاحب الضريح وقد يطوفون بالقبر ويتمرهون بترابه وتجد بعضهم يحلفون بالأولياء والمقبورين بل أحياناً لو حلف الحالف بالله ما قبل منه ولا صدقوه فإذا حلف باسم ولي من أوليائهم قبلوه وصدقوه عجبا ومنهم من يخلعوا نعاله احتراما لصاحب الضريح ويتبرك بالضريح والقبة فيأخذ من ترابها او يضع يديه على القبر ويمسح على جسده بل ترى احيانا المرأة ترفع طفلها ثم تهزه وهي تخاطب الشيخ المقبورة راجية منه البركة في صغيرها وقد ترى من يسجد وهو مستقبل القبر ومنهم من يعتكف عند القبر أياما التماسا لشفاء مرض او قضاء حاجة كما يظهر احيانا على الزائر الخشوع والسكينة والتأثر والبكاء صار هؤلاء المقبورون آلهة من دون الله والله لا يرضى أن يعبد معه نبي ولا ملك فكيف إذا عبد معه غيرهم وهؤلاء المقبورون والله لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا نفعها فضلا عن نفع غيرهم بل والله ما أقرب حال من يعظمونهم ويخافونهم من حالي وفد ثقيف لما أسلموا فخافوا من صنم عندهم وهو لا يضر ولا ينفع فإنه لما تمكن الإسلام في الناس بدأت القبائل ترسل وفودها لتعلن إسلامها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فأقبل بضعة عشر رجلا من قبيلة ثقيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنزلهم في المسجد ليسمعوا الضرآن فلما أرادوا إعلان إسلامهم نظر بعضهم إلى بعض فتذكروا صنمهم الذي يعبدون وكانوا يسمونه الربة فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الربا والزنا والخمر فحرم ذلك كله عليهم فأطاعوا ثم قالوا يا رسول الله والرب ما أنت صانع بها؟ قال عليه الصلاة والسلام اهدموها قالوا هيهات لو تعلم الربة أنك تريد هدمها قتلت أهلها ومن حولها فقال عمر وكان حاضرا قال ويحكم يا ثقيف ما أجهلكم إنما الربة حجر لا يضر ولينفع فالتفتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله تولى أنت هدمها أما نحن فإنا لا نهدمها أبدا فقال صلى الله عليه وسلم سأبعث إليكم من يكفيكم هدمها فاستأذنوه ورجعوا إلى قومهم دعوا قومهم إلى الإسلام فأسلموا ومكثوا أياما وفي قلوبهم وجل من هذا الصنم فقدم عليهم خالد بن الوليد والمغيرة بن شعبة في نفر من الصحابة رضي الله عنهم أول ما دخلوا ديارة قيف أقبلوا إلى ذلك الصنم الربة فإذا الرجال والنساء والصبيان قد اجتمعوا حولها وهم يرتجفون وقد أيقنوا أنها لن تنهدم بل أيقنوا أنها سوف تقتل من يمسها فأقبل إليها المغيرة بن شعبة ثم أخذ الفأس والتفت إلى أصحابه إلى خالد بن الوليد وبقية الصحابة وقال ألا أضحككم من هؤلاء يعني الذين قد اجتمعوا حولها يريد أن يعمل أمامهم حيلة قالوا نعم فأقبل إليها ثم ضربها بالفأس ثم رمى الفأس من عنده ثم رمى الفأس من يده وسقط يرفس برجله فصاح الناس الذين حولها وقالوا قتله الصنم قتله الصنم ثم التفتوا إلى خالد بن الوليد ومن معه وقالوا الآن من شاء منكم فليقترب من الربه ليموت كما مات صاحبكم لما رأى المغيرة فرحتهم بنصرة صنمهم قام وقال يا معشر ثقير والله ما هي إلا حيلة عليكم إنما الربة حجارة ومدر فاقبلوا عافية الله واعبدوه ثم قام وضربها حتى كسرها ثم على الصحابة فوقها فهدموها حجرا حجرا لو تأملت كيف نشأ الشرك على الأرض لوجدت لو أنه من الغلو في الصالحين ورفعهم فوق منزلتهم ففي قوم نوح كان الناس موحدين يعبدون الله وحده لا شريك له ولم يكن شرك على وجه الأرض أبدا لكنهم كان فيهم خمسة رجال صالحين هم ودوا وسواء ويهوث ويعوق ونسر فلما مات هؤلاء الصالحون حزن عليهم قومهم وقالوا ذهب الذين كانوا يذكروننا العبادة ويأمروننا بطاعة الله فوسوس الشيطان لهم قائلا لو صورتم صورهم على شكل تماثيل ونصبتموها عند مساجدكم فإذا رأيتموهم ذكرتم العبادة فنشطتم لها فأطاعوا الشيطان واتخذوا الأصنام رموزاً فقط مجرد رموز لأجل أن تذكرهم بالعبادة والصلاح فكانوا فعلا يرون هذه الأصنام فيتذكرون العبادة ومضت عليهم السنين وذهب ذلك الجيل ونشأ أولادهم من بعدهم وكبروا وهم يرون آباءهم يثنون على هذه التماثيل والأصنام ويعظمونها لأنها تذكرهم بالصالحين ثم نشأ قوم من بعدهم. فقال لهم إبليس إن الذين كانوا من قبلكم كانوا يعبدونها وكانوا إذا أصابهم قحط أو امتنع عنهم القطر أو نزلت بهم حاجة لجأوا إليها فدعوها فعبدوها حتى تنعم عليكم كما كانت تنعم عليهم فعبدوها حتى بعث الله إليهم نوحًا عليه السلام فدعاهم ألف سنة إلا خمسين عامًا فما آمن معه إلا قليل فغضب الله على الكافرين فأهلكهم بالطوفان نعم هذا ما حدث في قوم نوح عليه السلام واليوم نأتي إلى القبورين فنسأل كيف تبدأ علاقتهم بالضريح وكيف تنتهي بهم إلى الشرك تبدأ العلاقة بتقديس الأشخاص ذوي الصلاح والتقوى ومن ثم تستحب زيارة تلك البقاع ليس لتذكر الموت والآخرة بل لتذكر الشيخ الصالح ودعاء الله عنده رجاء الإجابة ثم لمس القبر والتمسح به واتخاذه واسطة ووسيلة لشفاعة عند الله ويزعمون أن صاحب الضريح له جاه عند الله بينما صاحب الحاجة متلطخ بالذنوب لا يصلح أن يدعو الله مباشرة فلا بد أن يجعل صاحب القبر واسطة بينه وبين الله ثم يقذف الشيطان في قلوب الزائرين يقول لهم ما دام هذا المقبور مكرما فقد يعطيه الله تصرفا وقدرة فيبدأ الزائر المسكين يعظم المقبور في نفسه ويبدأ يهابه ويرجوه ثم بعد ذلك يدعوه ثم يبني عليه مسجدا أو قبةً وضريحا ثم ينسجون حوله الكرامات والقصص والحكايات فهذه امرأة دعته فرزقت زوجا والثانية أنجبت ولدا وهكذا وبعضهم يردد قائلا. من زار الأعتاب ما خاب أي من زار الأضرحة والأعتاب المقدسة قضيت حاجته ونال مراده بل سئل أحد التجار لماذا تقسم للسبائن بضريح الشيخ ولا تقسم بالله فقال إنهم لا يصدقوني إذا أقسمت بسم الله ولا يرضون إلا أن أقسم بضريح سيدنا فلان أعوذ بالله انظر كيف صار تعظيمهم للضريح أكبر من تعظيمهم لله وما أقربا حال هؤلاء بما حكاه أبو رجاء العطاردي رضي الله عنه لما قال كنا في الجاهلية نعبد الأصنام والأحجار والأشجار فكان أحدنا يعبد حجرا فإذا رأى حجرا آخر احسن منه ألقى حجره وعبد الآخر فإذا لم نجد حجرا جمعنا جثوة من تراب ثم جئنا بالشاك فحلبناها عليه ثم طفنا حوله قال فخرجنا مرة في سفر ومعنا إلهنا الذي نعبده وهو حجر قد جعلناه معنا في كيس فكنا إذا أشعلنا نارا لطعام فلم نجد حجرا ثالثا للقدر وضعنا إلهنا وقلنا هو أدفأ له إذا اقترب من النار قال فنزلنا منزلا يوما فأخرجنا الحجر من كيسنا فلما ارتحلنا صاح صائح من قوم وقال ألا إن ربكم قد ضل فالتمسوه يعني الحجر الذي تعبدونه ضاع ابحثوا عنه قال فركبنا كل بعير صعب وذلول نبحث عن ربنا فبينما نحن نبحث إذ سمعت صائحا آخر من قوم يقول ألا إني قد وجدت ربكم أو ربا يشبهه فرجعت إلى موضع رحالنا فرأيت قومي ساجدين عند صنم فأتينا فنحرنا عنده الإبل فاعجب من جهلهم في جاهلية ما قبل الإسلام بل اعجب أكثر من جاهليتهم اليوم بالله عليك ما الفرق بين من يعبد حجرا ومن يعبد قبرا بين من ينزل حاجاته بأصنام ومن يُنزِلُها بِرفاتٍ وعظام بين من يتعبد لقبور الأولياء ومن يتعبَّدُ لطين وماء نعم كل هؤلاء يقولون ما نعبُدُهم إلا ليقرِّبونا إلى الله زُلفا قد يقول بعض المتعلقين بالقبور أنتم تشددون علينا فنحن لا نعبُدُ الأموات لكن هؤلاء المقبورين أولياء صالحون لهم عند الله جاهٌ ومكان وهم يشفعون لنا عند الله فنقول هذا هو شرك كفار قريش في عبادتهم للأصنام نعم مشرك العرب كانوا مقرين بتوحيد الربوبية وأن الخالق الرازق المدبر هو الله وحده لا شريك له كما قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون ومع ذلك قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم لم يفردوا الله بجميع أنواع العبادة والشرك هو أن يفعل العبد لغير الله شيئا يختص بالله سواء أطلق على ذلك الغير ما كانت تطلقه الجاهلية من صلم أوثا أو أطلق عليه اسما آخر كولي وقبر وضريح وقد يعترض بعض المتعلقين بالقبور ويقول نحن نتقرب إلى المقبورين من الأولياء والصالحين من أجل طلب الشفاعة فهؤلاء الموتى قوم صالحون لهم جاه وقدر عند الله نحن نطلب منهم أن يشفعوا لنا عند الله فنقول لهم يا قوم ويحكم أجيبوا داعي الله وآمنوا به إن الله قد سمَّ اتخاذ الشفعاء شركًا فقال سبحانه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل لا تنبؤون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشركون ونقول لهم ايضا نحن نؤمن معكم بأن الله تعالى اعطى الانبياء والاولياء الشفاعه وهم أقرب الناس اليه لكن ربنا نهانا عن سؤالهم ودعائهم نعم الانبياء والأولياء والشهداء لهم شفاعة عند الله ولكنها ليست بأيديهم يشفعون لمن شاء ويتركون من شاء كلا بل لا يشفعون إلا بعد أن يأذن الله لهم ويرضى عن المشفوع وهنا شبهة قد يقلفها الشيطان في بعض القلوب وهي أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم قد من المسجد النبوي دون نكير ولو كان ذلك حراما لم يدفن فيه والجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن حيث مات والأنبياء يدفنون حيث يموتون كما جاءت بذلك الأحاديث فدفن صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة رضي الله عنها لم يدفن في المسجد وإنما دفن في الحجرة هذا في أول الأمر والصحابة رضي الله عنهم دفنوه في حجرة عائشة كي لا يتمكن احد من بعدهم من اتخاذ قبره مسجدا كما جاء في حديث عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد قالت عائشه فلولا ذلك ابرز قبره غير انه خشي ان يتخذ مسجدا البخاري ومسلم نعم دفن اول الامر في بيت عائشة وكان بيت عائشة ملاصقاً للمسجد من الجهة الشرقية ومضت السنوات والناس يكثرون والصحابة يوسعون المسجد من جميع الجهات إلا من جهة القبر وسعوه من جهة الغرب والشمال والجنوب إلا الجهة الشرقية فلم يوسعوه منها لأن القبر يحجزهم عن ذلك حتى جاءت سنة ثمانٍ وثمانين للهجرة أي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسبعٍ وسبعين سنة وبعدما مات عامة الصحابة الذين كانوا في المدينة فأمر الخليفة الوليد بن عبد الملك بهدم المسجد النبوي لتوسعته وأمر بتوسعته من جميع الجهات وأمر أن تضاف جميع حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لاجل توسيع المسجد عندها وسع من الجهة الشرقية من جهة بيت عائشه وأدخل فيه حجرة عائشة رضي الله عنها فصار القبر بذلك ملاصقاً للمسجد فهذه قصة القبر والمسجد إذن لا يصح لأحد أبداً أن يحتج بما وقع بعد الصحابة رضي الله عنهم لأنه مخالف للأحاديث الثابتة وما فهمه سلف الأمة وقد أخطأ الوليد بن عبد الملك عفى الله عنه في إدخاله حجرة عائشة رضي الله عنها ضمن المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم نها عن بناء المساجد على القبور وكان الأصل أن يوسع المسجد من جميع الجهات دون أن يتعرض للجهة التي فيها بيت عائشة رضي الله عنها فأقول للمُتعلِّقين بالمقبُورين يا قومنا أجيبُوا داعِيَ الله وآمِنُوا به بالله عليكم هل تعلمون أن السلف الصالحين كانوا يتوسلون بضريح ومقام ويغفلون عن الملك العلام وهل تعلمون أن واحدا منهم وقف عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام أو وقف عند قبر أحد من أصحابه أو من آل بيته يسأله قضاء حاجة من الحاجات أو تفريج كربة من الكربات وانظر إلى الصحابة رضي الله عنهم في عهد عمر رضي الله عنه في المدينة النبوية لما انقطع المطر وشكوا ذلك إلى عمر بن الخطاب خرج بهم ثم صلى صلاة الاستسقاء ثم رفع يديه إلى الله داعيا مبتهلا باكيا وقال اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا بدعاء نبينا لنا فأسقيتنا اللهم وإنا نتوسلوا إليك بدعاء عم نبيك صلى الله عليه وسلم ثم التفت إلى العباس رضي الله عنه وقال قم يا عباس فادعوا الله أن يسقينا فقام العباس رضي الله عنه ودع الله تعالى وأمن الناس على دعائه وبكوا وابتهلوا حتى اجتمع فوقهم السحاب وأنطروا فانظر إلى الصحابة الكرام وهم والله أكثر منا فقها وأعظم محبة للنبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت بهم الكروبات ما ذهبوا إلى قبر نبيهم صلى الله عليه وسلم بل ولا قالوا يا رسول الله اشفع لنا عند الله كلا وهم يعلمون أن دعاء الأموات لا يجوز وإن كان الأموات أنبياء مرسلين فآهن ثم آه لمساكين اليوم يزدحمون على عظام ورفات يلتمسون منها المغفرة والرحمات يا قومنا ويحكم هل تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما نهى عن إقامة الصور والتماثيل نهى عنها عبثاً ولعباً أم أنه خاف أن تعيد للمسلمين جاهليتهم الأولى بعبادة الصور والتماثيل وأي فرق بين من يعظم الصور والتماثيل وبين من يعظم الأضرحة والقبور فهذه صور من صور الشرك ومن وسائل الشرك الحلف بغير الله فلا يجوز الحلف بالكعبة ولا بالأمانة ولا بالشرف ولا بحياة فلان ولا بجاه النبي ولا بجاه الولي كل ذلك حرام لأن الحلف تعظيم لا يصح إلا لله وقد روى أحمد عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك وقال صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت فإذا حلف المرء بغير الله وهو يعتقد أن عظمة المحلوف به كعظمة الله فهو شرك أكبر وإن اعتقد أن المحلوف به أقل من الله فهو شرك أصغر ومن حلف بغير الله ناسيا فكفارته أن يقول بعد حلفه مباشرة لا إله إلا الله كما روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال في حلفه باللاة والعزة فليقول لا إله إلا الله ومن كان الحلف بغير الله يجري على لسانه فيجب أن يجاهد نفسه على تركه وكذلك أن يترك جميع الألفاظ التي فيها محرم كقول بعضهم ما شاء الله وشئت أو لولى الله وفلان أو يقول مالي لي إلا الله وأنت أو يقول هذا من بركات الله وبركاتك والصواب أن يقول ما شاء الله ثم فلان ولولى الله ثم فلان ونحو ذلك ومن وسائل الشرك تعليق التمائم والحروز والأوراق والحجب خوفاً من العين وغيرها فإذا اعتقد أن هذه مجرد أسباب وطرق لرفع البلاء أو دفعه فهذا شرك أصغر أما إن اعتقد أنها تتحكم وتدفع البلاء بنفسها فهذا شرك أكبر لأنه تعلق بغير الله وجعل لغير الله تصرفاً في الكون مع الله والتمائم نوعان الأول من القرآن كمن يُعلِّق قِماشًا أو جِلدًا أو قِطعة ذهب أو يُعلِّق غير ذلك قد كُتِب عليه آياتٌ من القرآن وهذه لا تجوز اولا لأنها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعلها أو أذن بثعلها ولأنها قد تجر إلى تعليق غيرها مما قد كُتِب فيه غير القرآن والنوع الثاني من التمائم من غير القرآن كمن يُعلِّق قماشاً أو جلداً أو يُعلِّق غير ذلك، وقد كُتِب عليه اسماء الجن أو رموز السحرة، وهذا من وسائل الشرك عياذاً بالله قال ابن مسعود رضي الله عنه، من قطع تميمةً من إنسان فكأنما أعتق رقبه، بل رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً قد علَّق في يده حلقةً من صفر يعني من حديد فقال صلى الله عليه وسلم له ما هذا؟ فقال الرجل هي من الواهنة أي علَّقتها اتقاءً للأمراض فقال صلى الله عليه وسلم إنزِعها فإنها لا تزيدُك إلا وهنا أي إلا مرض لو مِتَّ وهي عليك ما أفلَحْت أبداً ومن الشرك ادعاء علم الغيب فلا يعلم الغيب الا الله وحده لا شريك له قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله فلا يمكن لاحد ابدا ابدا ان يعلم الغيب لا ملك مقرب ولا نبي مرسل نعم لا يعلم الغيب الا الله الا ان يكون رسولا يوحي الله إليه بشيء من المغيبات كما أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بمكائد الكفار له وشيء من أشراط الساعة ونحو ذلك فمن ادعى علم الغيب بأي وسيلة من الوسائل كقراءة الكف أو الفنجان أو النظر في النجوم او الكهانة أو السحر فهو كاذب كافر ومما يحصل من المشعوذين والدجالين من الإخبار بالمفقودات أو الغائبات، أو الإخبار عن أسباب بعض الأمراض، إنما هو يحصل باستخدام الجن والشياطين، فلا تظن أن عندهم قدرة فائقة على كشف الغيب، بل أحياناً قد يذهب عيادا بالله بعض ضعاف الإيمان إلى المنجمين فيسألونهم عن مستقبلهم وعن زواجهم وهذا حرام ومن ادعى علم الغيب أو صدق من يدعيه فهو كافر ومن ذلك اللجوء إلى أبراج الحظ في الجرائد والمجلات أو الاتصال هاتفياً على بعض من يدعي معرفة الغيب أو سؤالهم كل ذلك حرام ومن وسائل الشرك السحر والكهانة والعرافة وهو من أعظم الذنوب قال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قال وما هي يا رسول الله فقال الإشراك بالله والسحر فالسحر فيه استخدام الشياطين والتقرب إليهم بما يحبونه ليقوموا بخدمة الساحر وفيه ادعاء علم الغيب وهذا كفر وضلال لذا قال تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتا وحكم الساحر القتل كما فعل جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ومع الأسف اليوم تساهل الناس بالسحر بل صار فنًا من الفنون بل يقيمون للسحرة الحفلات والمسابقات ويحضرها آلاف المتفرجين والمشجعين وهذا من التهاون بالعقيدة وما أجمل أن يصنع بالساحر ما صنعه أبو ذر الغفاري رضي الله عنه أبو ذر دخل يوما على أحد الفلفاء فرأى بين يديه ساحرا يلعب بسيف في يده، ويخيل للناس أنه يُقبل على الرجل فيقطع رأسه ثم يعيده فجاء أبو ذر من اليوم التالي، وقد لبس ردائه، وخبأ معه سيفاً، ثم دخل على الخليفة فلما بدأ ذلك الساحر يلعب بالسيف، ويسحر أمام الناس، والناس في عجب وإعجاب اقترب منه أبو ذر ثم أخرج سيفه فجأة ورفعه ثم هوى به على رقبة هذا الساحر فأطهر رأسه فسقط الساحر صريعا ثم التفت إليه أبو ذر وقال أحيي نفسك أحيي نفسك إن كنت تستطيع ثم قال أبو ذر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حد الساحر ضربة بالسيف وقد قال صلى الله عليه وسلم من اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم ومما يجب التنبّه له ان السحرة والكهان والعرافين يظهرون أحياناً بمظهر الصالحين ويأمرون المرضى بالذبح لغير الله بأن يذبحوا خروفاً صفته كذا او كذا او يذبحوا دجاجة وأحياناً يكتبون لهم الطلاسم الشركية والتعاوذ الشيطانية بصفة حروز يعلقونها في رقابهم او يضعونها في بيوتهم وبعضهم يظهر بمظهر الولي الذي له خوارق وكرامات كان يضرب نفسه بالسلاح او يضع نفسه تحت عجلات السيارة ولا تؤثر فيه إلى غير ذلك من الشعودات التي هي في حقيقتها سحر من عمل الشيطان يجريه الشيطان على أيديهم وشياطينهم تفر عند ذكر الله كما ذكر أحدهم أنه سافر يوما إلى إحدى الدول ودخل أحد مسارحها ثم أخذ ينظر إلى ما يسمى بالسيرك قال وبينما نحن ننظر إلى الألعاب المتنوعة فإذا بامرأة تأتي ثم تمشي على حبل بقدرة عجيبة ثم قفزت فجأة على الجدار ومشت عليه كما تمشي البعوضة والناس قد أخذهم منها العجب كل ما أخذ فقلت في نفسي لا يمكن أن يكون ما تفعله حركات بهلوانية تدربت عليها ثم قال قلت في نفسي صحيح أنا عاص لكنني موحد لا أرضى بمثل هذا فتحيرت ماذا أفعل فتذكرت أني حضرت خطبة جمعة عن السحر والسحرة وكان مما ذكر الخطيب أن السحرة يستعملون الشياطين وأن الشياطين يبطل كيدها وتفنى قوتها إذا ذكر الله قال فقمت من على كرسيي ومضيت أمشي متجها إلى خشبة المسرح والناس يصفقون معجبين ويظنوني لفرط إعجابي أقترب من الساحرة فلما وصلت إلى المسرح وصرت قريبا من هذه الساحرة وجهت نظري إليها ثم قرأت آية الكرسي فما كنت أتم قراءة آية الكرسي حتى بدأت المرأة تضطرب وتضطرب فوالله ما ختمت الآية إلا وقعت على الأرض وأخذت تنتفض وقام الناس وفزعوا وحملوها إلى المستشفى وصدق الله إذ قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا وقال ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ومن وسائل الشرك تعظيم التماثيل والنصب التذكارية والتماثيل جمع تمثال وهو الصورة المجسمة على شكل إنسان أو حيوان والنصب التذكارية تماثيل يقيمونها على صور الزعماء والعظماء وينصبونها في الميادين والحدائك ونحوها وما وقع الشرك في الأرض إلا بسبب هذه التماثيل أما ترى قوم نوح عليه السلام لما صنعوا تماثيل لرجال منهم لم يمضي عليهم زمن حتى عبدوهم من دون الله لذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التماثيل والصور لأنها وسيلة من وسائل الشرك بل لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين وأخبر أنهم أشد الناس عذاباً يوم القيامة وأمر بطمس الصور وأخبر أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة ومن وسائل الشرك التوسل البدعي كالتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بدوات المخلوقين أو حقهم فلا يجوز أن يقول في دعائه اللهم إني أسألك بجاه نبيك أو بحق فلان أو بروح الميت فلان كل هذا لا يجوز أما التوسل الجائز فهو التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته فيقول يا رحيم ارحمني يا غفور اغفر لي وكذلك التوسل إلى الله بالإيمان والأعمال الصالحات كان يقول اللهم بإيماني بك وتصديقي لرسلك أدخلني جنتك وكذلك التوسل إلى الله بدعاء الصالحين الأحياء كأن يطلب من عبد صالح حي أن يدعو الله له فإن دعاء المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب مستجاب أما طلب الدعاء من صالح ميت في قبره فلا يجوز فكل ما سبق هو من حقوق الله على عباده لا يجوز صرفه لغير الله تعالى أبدا ومن الإيمان بالله أيضا اعتقاد أن الله رب كل شيء وأنه المستحق للعبادة وله الأسماء الحسنى والصفات العلا كما قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أنه جل وعلا يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء وأنه عال على خلقه بذاته وصفاته مستو على عرشه يعلم أحوال خلقه ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ونؤمن بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وكذلك الإيمان بالملائكة بالكتب فالقرآن أنزله الله على محمد والتوراة أنزلت على موسى والإنجيل أنزل على عيسى والزبور على داود عليهم جميعاً أفضل الصلاة والسلام وكل هذه الكتب كلام الله تعالى وكذلك الإيمان بالأنبياء عليه السلام وهم كثير منهم من أخبرنا الله باسمه ومنهم من لم يخبرنا الله به قال تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وكذلك الإيمان باليوم الآخر فنؤمن أولا بعذاب القبر ونعيمه وهو ثابت بالكتاب والسنة قال تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون شد العذاب وقال تعالى عن المنافقين سنعذبهم مروتيا ثم يردون إلى عذاب عظيم قال ابن مسعود رضي الله عنه العذاب الأول في الدنيا والثاني عذاب في القبر ثم يردون إلى عذاب عظيم في النار أما الأحاديث في إثبات عذاب القبر ونعيمة فهي كثيرة بل قد صرح ابن القيم وغيره أنها متواترة وفي السنة أكثر من خمسين حديثا في ذلك منها ما في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام مر بقبرين فقال لا ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستثر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ومنها ما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث وأحياء الموتى حين ينفخ في الصور فيقومون حفاةً عراتاً غرلاً أي غير مختونين كما قال تعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون والإيمان بالحساب والجزاء والجنه والنار واجب وكذلك تؤمن بأشراط الساعة الصغرى والكبرى كخروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام من السماء وطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها إلى غير ذلك وكذلك تؤمن بالشفاعة والحوض والميزان ورؤية الله تعالى وغير ذلك من أمور الآخرة ومن الإيمان أيضا الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره وأنه مقدر ومكتوب من الله تعالى ومما يقدح في الإيمان الاستهزاء بالدين فهو ردة عن الإسلام قال تعالى, <تصفيق> قال تعالى <تصفيق> قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئوا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ومثل هذا ما يقوله بعض المتفيهقين أنهم يقولون إن الإسلام دين قديم لا يصلح لعصرنا او إنه تأخر ورجعية أو يقولون إن القوانين الوضعية أحسن من الإسلام وهذا كله ردة عن الإسلام ومن أكبر القوادح في الإيمان الحكم بغير ما أنزل الله فمن مقتضى الإيمان بالله الحكم بشرعه في الأقوال والأفعال والخصومات والأموال وفي سائر الحقوق قال الله تعالى وَمَنْ لم يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فلا بد من الحكم بما أنزل الله في كل شيء في البيع والشراء والسرقة والزناء وفي غيرها وليس في أحكام الطلاق والزواج والأحوال الشخصية فقط بل من شرع قوانين للناس وزعم أن هذه القوانين أنسب وأفضل من حكم الله وهو كافر قال الله تعالى أَمْ لَهُمْ شُرَكَا شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهِ وفي الصحيح أنه لما أنزل الله تعالى قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله قال عدي بن حاتم رضي الله عنه لما قرأها قال يا رسول الله لسنا نعبدهم فقال صلى الله عليه وسلم أليس يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه قال بلى فقال صلى الله عليه وسلم فتلك عبادتهم ومن القواضح في الإيمان مواله الكفار أو معاداه المؤمنين ولا شك أنه يجب على المسلمين ان يحذروا موادة الكفار كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اوليا تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق بل الآيات كلها تدل على كفرهم بالله وعلى كيدهم للإسلام وأهله ومن صور موالاة بعض المسلمين اليوم للكافرين مخالطتهم وموادتهم من غير قصد الدعوة أو مساكنتهم في بلادهم أو السفر إليهم من غير ضرورة أو التشبه بهم في اللباس أو المظهر أو طريقة الحياة أو التكلم بلغتهم من غير حاجه ومن أكبر القوادح في الإيمان تنقصوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو سبُّهم أو تنقص أهل بيته الكرام فنحب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولا نغلو في حب أحد منهم لا في علي رضي الله عنه ولا في غيره ولا نتبرأ من أحد منهم بل نبغض من يبغضهم ولا نذكرهم إلا بخير ومذهب أهل السنة والجماعة فيما حدث بينهم من خلافات أو حروب الإمساك والسكوت عن ذلك كله فهم بشر يخطئون ويصيبون وكما عصم الله سيوفنا عن الدخول في تلك الفتن ألا فلنعصم منها ألسنتنا ونقول هم بشر لهم رب يجمعهم يوم القيامة ويحكم بينهم ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر تفضينا له وتقدما على جميع الأمة ثم لعمر ثم لعثمان ثم لعلي رضي الله عنهم جميعا ومن القوادح في الإيمان ما استحدثه بعض المسلمين من بدع يزعمون أنها تقربهم إلى الله كالاحتفالِ بمولِد النبي عليه الصلاة والسلام، أو لاحتفالِ بمولِد غيره من الأولياء والصالحين، وهذا كلُّه من البدع التي لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة الكرام وقد تبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود عليه وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دئينا نعم أكمل الله لنا الدين ولو كان الاحتفال بالموالد من الدين الذي يرضاه الله لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام للأمة بل قد صرح العلماء بإنكار الموارد خاصةً إذا وقع فيها غلو في النبي عليه الصلاة والسلام أو اختلاط بين النساء والرجال أو استعمال لآلات الملاهي بل قد يقع فيها الشرك الأكبر بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام من دون الله أو للسغاثة به وطلبه المدد أو اعتقاد أنه يعلم الغيب ونحو ذلك من الأمور الكفرية كما يردد بعضهم قول البصير يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العميم إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي صفحا وإلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ومثل هذه الأوصاف من علم الغيب والمغفرة يوم القيامة والتحكم في الدنيا والآخرة لا تصح إلا لمن بيده ملكوت السماوات والأرض جل جلاله وهذه تقع كثيرا في الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أو مولد غيره من الأولياء فإن قيل إن هذه الموارد يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم وتقرأ سيرته قلنا هذا كلام حسن ولكن يمكن أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته من غير تحديد موعد معين كل سنة يُذكر على المنابر أو في المحاضرات أو المجالس العامة وغيرها وقد قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فبحثنا في القرآن فلم نجد أن الله أمرنا بالموالد بل يخبر أن الدين كامل وبحثنا في السنة فلم نجد فيها أنه صلى الله عليه وسلم فعله ولا أمر به ولا فعله أصحابه ولا ينبغي للعاقل أن يغتر بكثرة من يفعله من الناس قال تعالى وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ من في الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عن سَبِيلِ اللَّهِ ومن العجائب أن بعض الناس يجتهد في حضور الاحتفالات البدعية ويتخلف عن الجمع والجماعات وبعضهم يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم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 الاحتفال بليلة السابع والعشرين من رمضان فقد قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدَّم من ذنبه نعم ولم يأمرنا في شيء من ذلك بالاحتفال ومن البدع أيضًا الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج مع أن الليلة التي حصل فيها الإسراء والمعراج لم يأتي في الأحاديث الصحيحة تعيينها لا في رجب ولا في غيره ولو ثبت تعيينها لم يجز تخصيصها بشيء من عبادة أو احتفال لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يحتفلوا بها ولم يخصوها بشيء والنبي عليه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة وأدن أمانه فلو كان تعظيم هذه الليلة والاحتفال بها من دين الله لبينه لنا ومن البدع الاحتفال بليلة النصف من شعبان وتخصيص يومها بالصيام وليس على ذلك دليل يجوز الاعتماد عليه قال زيد بن أسلم ما أدركنا أحدا من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى النصف من شعبان وأخيرا فإن الجريمة الكبرى والداهية العظمى أن يترك المرء الصلاة وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة وصح عند كرمذي عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة ومن أكبر المعاصي منع الزكاة فهي الركن الثالث من أركان الإسلام روى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه عند فمه ثم يقول أنا مالك أنا مالك أنا كنزك ثم تلى النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شرٌّ لهم سيطوَّقون ما بخِنوا به يوم القيامة وختامًا أقول لجميع المسلمين والمسلمات يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذابٍ أليم والله إني لكم ناصح والحق قد تبين والدين واحدٌ لا يتعدد فالله فردٌ صمد لا يرضى أن يُشرك معه أحد ولا تكن من أولئك الذين يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون بل قل إنا موحدون طائعون متبعون ولا تغتر بكثرة من يذبح عند القبور أو يشرك بالله عندها ولا تأخذك كثرة الأحاج والقصص التي ينسجها هؤلاء عن مقبوريهم وانظر إلى أبي طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام كان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم ويحميه ومع ذلك لما مات كافرا فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأستغفرن لا لك ما لم أنه عنك أنزل الله تعالى قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم بل انظر إلى محطم الأصنام وباني البيت الحرام إبراهيم عليه السلام الذي ابتلي في مولاه وعذب في سبيل الله لا يستطيع يوم القيامة أن ينفع أباه لأن أباه مات مشركا بالله فتنبه لهذا كله وتذكر يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه وتذكر يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم وكن رجاعا الى الحق ناصحا لغيرك داعيا الى التوحيد أسأل الله تعالى للجميع الهدى والرشاد والله تعالى أجل وأكرم وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله